نكمل حديث المؤلف حول قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر قال اثابه الله بالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم والتي زادت على العشرين موضعا يمكن تصنيفها إلى خمسة أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه وجلب المصالح له في ماله وفي نفسه فهذه أربعة وفي الحالة الزوجية فهي الخامسة أما دفع المضار عنه في ماله ففي نحو قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن جاءت مرتين في سورة الأنعام واحدة والأخرى في سورة الإسراء ويلاحظ أن النهي منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالتي هي أحسن وقد بين تعالى التي هي أحسن بقوله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وقد نص الفقهاء على أن من ولي مال اليتيم واستحق أجرا فله الأقل من أحد أمرين إما نفقته في نفسه وإما اجرته على عمله أي إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال ونفقته يكفي لها خمسمائة أخذ نفقته فقط وإن كان العمل يكفيه أجرة مئة ريال ونفقته خمسمائة أخذ أجرته مئة فقط حفظا لمال اليتيم ثم بعد النهي عن اقتراب مال اليتيم ذلك فقد تتطلع بعض النفوس إلى فوارق بسيطة من باب التحيل أو نحوه من استبدال شيء مكان شيء فيكون طريقا لاستبدال خبيث بطيب فجاء قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى اموالكم إنه كان حوبا كبيرا والحوب هو أعظم الذنب ففيه النهي عن استبدال طيب ماله بخبيث مال الولي أو غيره حسدا له على ماله كما نهى عن خلط ماله مع مال غيره وسيلة لأكله مع مال الغير وهذا منع للتحيل وسد للذريعة حفاظا على مال اليتيم ثم يأتي الوعيد الشديد في صورة مفزعة في قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقد اتفق العلماء أن الآية شملت في النهي عن أكل أموال اليتامى كل ما فيه إتلاف أو تفويت سواء كان بأكل حقيقة أو باختلاس أو بإحراق أو إغراق وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق إذ لا فرق في ضياع مال اليتيم عليه بين كونه بأكل أو إحراق بنار أو اغراق في ماء حتى الإهمال فيه فهو تفويت عليه وكل ذلك حفظ لماله وأخيرا فإذا تم الحفاظ على ماله لم يقربه إلا بالتي هي أحسن ولم يبدل به غيره مما هو أقل منه ولم يخلطه بماله ليأكله عليه ولم يعتد عليه بأي إتلاف فكان محفوظا له إلى أن يذهب يتمه ويثبت رشده فيأتي قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ثم أحاط دفع المال إليه بموجبات الحفظ بقوله في آخر الآية فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم أي حتى لا تكون مناكرة فيما بعد وفي الختام ينبه الله فيهم وازع مراقبة الله بقوله وكفى بالله حسيبا وفيه إشعار بأن أمواله تدفع إليه بعد محاسبة دقيقة فيما له وعليه ومهما يكن من دقة في الحساب فإن الله جل وعلا سيحاسب عنه وكفى بالله حسيبا وهذا كله في حفظ ماله أما جلب المصالح فإننا نجد فيها أولا جعله مع الوالدين والأقربين في عدة مواضع منها قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى ومنها إراده في أنواع البر من الإيمان بالله وإنفاق المال في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية ومنها ما هو أكثر دخولا في الموضوع حيث جعل له نصيبا في التركة في قوله وإذا حضر القسمه أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قال بصرف النظر عن مباحث الآية من جهات أخرى، ومرة أخرى يجعل لهم نصيبا في ما هو أعلى منزله في قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمت من شيء فأنا لله خمسه وللرسول ولذي القرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية وكذلك في سورة الحشر. في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية فجعلهم الله مع ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جعله الله في عموم وصف الأبرار وسببا للوصول إلى أعلى درجات النعيم في قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا وذكر أفعالهم ومنها أنهم يوفون بالنذر وأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وجعل هذا الإطعام اجتياز العقبة في قوله جل وعلا فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ولقد وجدنا ما هو أعظم من ذلك وهو أن يسوق الله الخضر وموسى عليهما السلام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 هذا هو الجانب المالي من دفع المضره عنه في حفظ ماله ومن جانب جلب النفع إليه عن طريق المال أما الجانب النفسي فيكون بأمور منها أولا عدم مساءته في نفسه فمن ذلك قول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ومنها قوله جل وعلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين فقدم إكرامه إشارة له ثانيا في الإحسان إليه ومنه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى فيحسن إليه كما يحسن لوالديه ولذي القربى ومنها سؤال وجوابه من الله تعالى في قوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح أي تعاملونهم كما تعاملون الإخوان وهذا أعلى درجات الإحسان والمعروف ولذا قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح وفي تقديم ذكر المفسد على المصلح إشعار لشدة التحذير من الإفساد في معاملته ولأنه محل التحذير في موطن آخر جعلهم بمنزلة الأولاد في قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أي حتى في مخاطبتهم إياهم لأنهم بمنزلة أولادهم بل ربما كان لهم أولاد فيما بعد ايتاما من بعدهم فكما يخشون على أولادهم إذا صاروا أيتاما من بعدهم فليحسنوا معاملة الأيتام في أيديهم وهذه غاية درجات العناية والرعاية أيها المستمعون الكرام قد بقيت لحديث المؤلف حول الآية بقية ندعها للقائنا القادم لتصرم وقت لقائنا دونها ونأتي عليها لاحقا إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته